تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِى أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 فأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَيُّهَا الَّذِينَ يَخْصِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضُ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُبٍ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ اليمِينِ وَالشَّمَائِلِ عَنِ اليمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عَمَّا كنتم تَفْتَرُونَ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنفى ظل وجهه مسودا وهو كظيم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 فلكت أيمالهم فهم فيه سواء، أف بنعمة الله يجحدون، والله جعل لكم من أنفسكم أزواج، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدت ورزقكم من الطيبات، أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات.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 إنا بك شهيدا على هؤلاء ونزّرنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء ووهد ورحمة وبشرى للمسلمين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 اَللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ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 ولا تقولوا لما تصف السنتم الكذب هذا حلال و هذا حرام هذا حلال و هذا حرام اللي تفتر عن الله الكذب إن الذين يفتر عن الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حررنا ما قصص أنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا الصور أبجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحو إن ربك من بعد هذا رحيم